السلام عليكم مشاهدين الكرام اهلا بكم الى الساعة الثانية من برنامج مباشر مع ولازلنا معكم هذه التغذية المستمرة لاحداث غزة حيث لا زالت المأساة تتفاقم ولا زال الاطفال يذبحون والنساء يقتل والمصيبة في كل بيت غزاوي هذا كله لا زال يحدث والعرب يقدمون المبادرات للتوسط بين اسرائيل وحماس لوقف القتال بين الطرفين ومع أن الغضب العربي وصل ذروته في الشارع فالحيلة ضعيفة في نصرة غزة وأهلها معنا هنا في الاستوديو الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد الداعية الإسلامي يحدثنا عن كيف يمكن للشارع العربي أن ينصر أهل غزة وذكر سادة المشاهدين بأنه يمكنه المشاركة معنا عبر رقم الهاتف الذي يظهر على الشاشة او عبر خدمة الرسائل القصيرة اس ام اس فضيلة الشيخ مرحبا بك معنا في هذه الساعة لعلنا نستطيع ان نقدم شيء لاهل غزة نحن نشاهد كثير من صور القتل والدمار والذبح الذي يحدث لاهل غزة واطفال غزة ابتداء اريد ان اسأل ما هي مسئولية الافراد قبل ان نتحدث عن الحكومات وعن المجتمع ما هي مسئولية الفرد تجاه ما يشاهده على شاشات التلفاز وما يجري لأهل غزة أولا لله الله سبحانه وتعالى وأثني عليه ما هو أهله وثم أصلي على خير خلقه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين ثم أثلت بشكر هذه القناة المباركة التي ما زالت في توعية المشاهد والمسلم أينما كان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يخلص النيات ثم أحيي جميع المشاهدين والمشاهدات المسلمين والمسلمات في كل مكان في كل بقاع الدنيا طبعا لا بد في حديثنا أن لا نغفر الأمرين أمر الأمر الأول هو كتاب الله سبحانه وتعالى لأن الناس الآن في من عن كتاب الله عز وجل وتجدها أربع عشرين ساعة عند قنوات الإخبارية ويسمع ويوجه وكل ما سمع محل سياسي اتجه وافق قال نعم هذا صحيح ويسمع الآخر يردعي قال نعم هذا صحيح فتجد مشتت المسلم اليوم أو أكثر المسلمين اليوم مشتت ذهنيا هو لا يعلم يعني كل يوم يسمع ثم يكتشف بعد سنة أن هذا كان كذاب وأن هذا كان عميل الشاهد أننا نشتغل في منأة عن كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلب الأساسي للكفار يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه قفلوا حلقات التحفيظ وقولوا هذه المطالق إرهاب وقلواها طيب ليش شوف الله سبحانه يعطيك الأمور من نهاياتها ليش يا ربي دائما يحاولون يعني منع الناس من القرآن قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم ايش؟ تغلبون يقول لن مستحيل تغلبه وهو يرجع لهذا الكتاب فإن أصيب بجرح قال أبشر الصابرين فإن أريد به إهانة قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين نعم. إن أراد الناس أن يعزلوه يقول هذا منطقة والله غز حالها تذكر في قول الله عز إنما المؤمنون إخوة ما هو أصحاب ولا أصدقاء فتجده هو متفاعل مع القضية كل ما قالوا يا أخي تعال ليش ما نسوي سلام مع إسرائيل يقول الناس يا جماعة أنتم تنظرون لها من نظرة أرضية وهناك كتاب ينظر لها نظرة سماوية يقول الله جل جلاله ولن ترضى عنك اليهود هذه الآية نحن ما زلنا نتع تمانها أكثر من ستين سنة عشان ما فهمنا الآية هذه الله يقول ولن ترضى عنك افتح حط خارطة الطريق حط ما شئت يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شوف حرف غاية قبله يعني مستحيل تصل معهم إلى نتيجة قال حتى تتبع ملتهم إذا اتبعت ملتهم إذا أنت في آخر الآية قال ما لك من الله من ولا نصير فإذا أنا أرضي هؤلاء مستحيل إلا أني أغير ديني فأغضب رب العالمين الذي شق سمحي وبصري وعنده يوم القيامة يعني ربما يقول السائل أن نحن أضعف من أن نواجه هؤلاء وبالتالي يعني نرضيهم في هذه المرحلة وربما في مرحلة لاحقة نتبع الآوة القرآنية نستمع إلى توجيه لأجل هذا ما فرض الله سبحانه في الكتاب من شيء علمنا إن كنت في مرحلة إعداد فما يخاف لا ليس هناك ما أنا عنده صالح لكن أنت تصالحهم وأنت جالس والسنين تمر ثم يضربوك مرضايا وأنت على وضعك وهذا وضع المسلمين اليوم حتى صار القضية الآن صار الخير شر والشر خير حتى صار الآن يطلبون يقول لا نسمع من المسلمين من يتكلم كما قال نبي عليه يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا هم دعاة على باب جهنم يتبنى الفكر الصهيوني يتبنى الفكر النصراني ثم يأتي ويتكلم اليوم ما نسمع ناس يقولون حماس خلطانا نسمع ناس الحين يحملون حماس شمعون أطفال مقتلين والأطفال وضرب بالأسلحة ويقول لا هؤلاء يعني نشاهد ناس ونسمع مبادرات وعرب ومسلمون يتعاملون مع حماس وإسرائيل كأنهم طرفين ويقفون في المنطقة الوسط بين هؤلاء الطرفين حتى تعدى هالق... تعدت هذه القضية حتى صارت الاتهامات الآن للضعيف نعم. الآن تأتي برشاش تطلق عليه ثم أشر عليك عصا تقول هذا إرهابير ها... طيب الآن ما لي أطلق عليه الآن وحاصرني الآن تعالى الأخي الغالي أيها المستمع الكريم وأطفئ الكهرباء على أهلك خمس دقائق حتى تستشعر بشيء من ما يحس أخوانا قضية اتهام الآن أهل الباطل أهل الحق وأهل الدين على أنهم هم الذين يعني يخربون هذا الكلام ليس جديدا الله عز وجل يقول عن فرعون إمام الطغاة اللي قتل الأطفال ذبحا قيل في بعض التفاصيل بالمناشير هذا الطاغية ما كيف كان يكلم موسى جماعة نحتاج نرجع أكثر بالعزم كيف كان يكلم موسى يقول لموسى ألم نُرْدك فينا وليدة نذكرنا باعطائنا احنا اعطيناكم وفتحنا لكم ها قال ولبثت فينا من عمرك سنين شوف الصائقة يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت شوف خطاب فرعون الطاغيه اللي ذبح العالم يقول لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت يعني ترق مجرم ايش فعلته اللي فعل قتل واحد موسى موسى قتل واحد وهذا اللي كم قتل قتل ملايين الاطفال لكن يعلمك الله سياساتهم أنهم لا ينظرون لأفعالهم هم اللي, اللي يحدثوه لكن ينظر لقضية بسيطة فعلتها ثم بكل بجاحة يقول لموسى وفعلت فعلتك فعلت التي فعلتها أنت قتلت ملايين وهذا قتل واحد كيف يكون عندك وجه جراء تتكلم عن في قضية هذه لاحظت استخفى قومه فأطاعه يقول فرعون لموسى وفعلت فعلتك فعلت التي فعلت وأنت من الكافرين سبحان الله موسى الكافر وأنت ايشنت قال ما وقال فرعون ضروني أقتل موسى ليه نحاربهم في كل مكان ليه ما الذي فعلوا قال ضروني أقتل موسى ولد يدعو ربه. ما الذي اجتراحه قال إني أخاف ماذا تخاف مني الحمد الوديع أنت يا فرعون يا لطيف ما تخاف من من قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وهذا أرهابها طيب وأنت يا فرعون هذا قتل واحد قلت أنه يظهر في الأرض الفساد طيب أنت اللي قتلت ملايين قيم ذنب نفسك قال ما أريكم إلا ما أ ولا أهليكم إلا سبيل رشاد ضد, ضد نفس اللي حصل كحماس ألم يقل فرعون لقومه لعلنا نتبع السحر إن كانوا هم الغالبون يقول أبدا إحنا عندنا سياسة ديمقراطية تعالوا انتخبوا. يا أنا يا موسى يكلم موسى السحر يقول موسى ساحر. الناس لما رأوا من الفاز من اللي غلب موسى عليه السلام لما ألقى العصا قذفت. خلاص نخوض الناس الآن يتوجهون لموسى أول ما رأى القضية والناس توجهت بدأ الإعلام إنه لكبيركم أنت اللي قلت لنا إذا غلبه إحنا بنتبغه مثل ما سووا في حماس يلا انتخبوا لما صار يا جماعة لازم نشوف السياسة هذه كيفة القرآن نعم نعم فضيلة الشيخ أريد أن أسأل عن قضية كثير توجيهات كثير من الدعاء حول قضية الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ونتائج هذا الدعاء بالنظر إلى واقع غزة لكن أخذ بعض المشاركات لهاتفية وأعود إليك وأبدأ مع عبد الباصط الغامدي من السعودية عبد الباصط تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أنا عندي سؤال للشيخ وعندي تفضل سؤالي ويطور بامك بالنسبة يعني في حجير قدسي بمعنى استنصرتك فرم تنصرني استطعمتك فرم تطعمني والشيخ يعرفه طبعنو الأخير وقوان عرفونه هذا السؤال وبالنسبة طبعا مركي احنا كيف نطلع يعني من ال... ما هو السؤال حتى فقط السؤال بالضبط يا أبي باصي يعني هل الآن أخواننا في فلسطين يوصلون ولا نقدر نصلروه؟ نعم. ليست هموعا نقدر نطعمهم. وهذا الراس سبحان الله يقو. استطعتم كعبد فلم تطعمي والصل صبرتك أن تصلني الشيخ الحديث إلى آخره يعني. نعم. فأنا سؤالي الآن كيف نوصلوا أخواننا كيف نقدر يعني أهل علينا إثمن النقطة هذه؟ هل أن يعني يوم القيامة نحاسب عنهم؟ هل أن قدمهم رغبة لا تكلس رغبة الجميع المسلمين؟ التوغل. بعد عندي عندي التوجيه للجزيرة الله يحمو ذيك. بالنسبة نعرف إنه أغلب الدول الغربية ما تهم ما يهمون المسلمين. ولا يهمهم المغزى كلها تموت أو الفلسطين كلها تموت. لكن في منظمات تهتم بالحيوانات الله يكرمكم. يعني يجوبوا مناظر الحيوانات في قطارات اليهود في فلسطين. يمكن يرحمون الحيوانات ما يرحمون اليهود ما يرحمون يعني ربما عبد الواسط الأهم بالنسبة لنا نحن كمسلمين وكعرب موضع. هو صور آآ آآ آآ الضحايا وشهداء من أهل غزة سواء من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ شكرا لك عبد الوسط على المشاركة معنا خالد يعقوب من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وعطفه على الله يعافيك. والله يشوف أنا ودي أعمل مداخلات بسيطة رغم من شأن الشيء موجود كائن. في آيات الفرعان من الآية اللي تقول لن يقطع عنك اليقود ولا النصر حتى تتبع من نطقه. نعم، <تصفيق> فأنا قاعد أسأل هذا السؤال للشيخ هل هو شك في هذه الآية أو زعماء العرب رؤساء العرب مثل خادم الحرمين مثل خمس مبارك وغيره وغيره يشككوا بهذه الآية وإيش هو معنا الواضح أعطيني معنى صريح وواضح لهذه الآية <تصفيق> فأني أنا باعتقادي وفهم لهذه الآية كل من خالف هذه الآية وكل من شك في هذه الآية فهو كافٍ. فحوار الأديان وغير, وغير وغير وغير هو مشان تبحي الإسلام شكرا لك يا خالد اوضحت وجهة نظرك شكرا لك على المشاركة يا خالد جحاذة من السعودية السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تحية لكم والتلفزيون الجزيرة احترام لكم ولبيتكم المبارك انا عندي اخيبات بس مداخرة بسيطة ويعني سؤال لفبية الشيخ نعم <تصفيق> طبعا المداخل هي كيف الدواء من طبيب دائي هل أشتك الأحباب للأعباء لو أن ما بي من عدو غادر لعذبته لكن الطبيب بلائي طفل المخيم وهو يرضع جرحه أكذن وفي المهد الصغير فدائي ثبوا قلاب لكم على أطفالنا لذل رهنة تشرود وعرائي وتفننوا في ذبحنا وعذابنا وتمتعوا بتطاير الأشراعي أخي كل تاجر بالقضية الفلسطينية وكل تاجر بالشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني الله وكيله محمد شهيد والزمن والأرض وكل الدنيا بتشهد ان الشعب مصد الدول العربية مش انه كل لياته السهيعية ومتعلمين، متعلمين سؤالي لعضوية الشيخ حتى احلى خمس مليون فلسطيني على تبيل النتال في الأرض خمس مليون فلسطيني اذا قدمنا الى تين واحد فيهم او قدت اشخاص اعرفتهم بالحكامة شهداء أم ليس شهداء يحققون معنا في المخابرات الأردنية يقولون لا لا يعني هاي مش شهادة هذا كفر طيب احنا رحنا بدنا نبحر إسرائيل تجينا رصافة على من ظهري من الجندي الأردني ما تجينا رصافة من الجندي الإسرائيلي بدي فضيلة الشيخ المطوع أن يجاوب على هذا السؤال هذه شهادة أم غير شهادة إذا شكرا, من شكرا لك يا خالد على المشاركة معنا من السعودية أيضا عبير محمد السلام عليكم عليكم السلام لا سمحت أولاً أشكر الشيخ واتمنى من الأخوان المشاهدين أنهم يعني كل واحد يسأل نفسه وش يعني وشيء اللي وصلنا وصلنا للدرجة هذه يعني استغفر الله لننزل بشكل غير طبيعي واليهودران منهم يعني هم الظالمين تشوفهم يعتزون بدينهم وكل واحد يسأل نفسه سؤال غزة تحترك وكلنا نتفرج تعبنا من التنظير تعبنا من الكلام تعبنا من كل شيء أسأل الله أن يفرجها موم وما كلا ما بقلنا كرامة إلا رسالة شكرا لك يا عبير على المشاركة ولدينا أيضا مشاركات عبر رسائل قصيرة حسن من اليمن يسأل هل تتفقون مع دعوة الشيخ الزنداني على فتح معسكرات الجهاد؟ فضية الشيخ نبدأ بسؤال عبد الباصط الغامدي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدس نصرتك ولم تنصرني الحديث يا ابن آدم نصرتك ولم تنصرني أو أطعمتك لم تطعمني يقصد فيه يقول هل نحن آثمون ب بأن لا نستطيع نصرة أهل غزة الحمد لله وصلوا صلاة على رسول جل الأسئلة تحترق في نفس سؤالك الأول لقضية ماذا نعمل نعم وهل نحن مخطئون وهل لم نفهم الآية كل هذه الأسئلة تصب على محور أخي الكريم اللي سألت فيه الأول ما الذي يجب علي أن أفعلها أنا كمسلم أسمع ناس مثلا تتكلم في الحكام والله لن يجاوز أحد الصراط حتى يسأل الله عن حياته كلها لكن أهم شيء أنا لا يسألني الله سبحانه وتعالى عن أي أحد آخر سيسألني الله عن نفسي أنا ما الذي فعلته هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذا واجب الآن النصر انتهينا منه واجب ونعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين مثل المؤمنين هذا الحديث طبعا معروف عند الناس لكن تعالوا وانظروا إلي نظرة طبية بحتة قال الله عز النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتروحمهم كمثل الجسد الواحد ثم بدأ يفصل النبي عسلم تفصيلات الآن تفهمها بالطب قال إذا اشتكى منه عضو يعني ما هو عنده فشل في القلب وفشل في الكلى وفشل في العمى وأصم لا عنده فشل في عضو واحد قال إذا اشتكى منه عضو الأعضاء الباقيه ما تقول والله احنا بس نقعد نحترق وما نعرف وش نسوي لا علمنا النبي عليه عسلم قال إذا اشتكى منه عضو تداعى له يعني لذاك ها سائر الجسد بإيش بالطرب والتنظير والأغاني اليوم والتبرج اللي في كل مكان نشوفه ودعاء غير الله سبحانه وتعالى لا تداعى له سائر الجسد بالساري والحمى تجد الجسم حار هذه أول خطوة نجدها الآن في حالات المتصلين لكن حار فقط لا تجد القلب ما يقول كل ما جربنا التهاب الحنجر ولا نعم. كل واحد فينا جرب من المشاهدين التهاب حنجرة ثم فوج أن الحرارة تفعت ما هي في الحنجرة فقط وين تفعت الحرارة في الجسم كله سائر الجسم. كله احتراق الجسم القلب ما قاعد قا يتفرج يقول والله أنا ما وش يسوي المشكلة الرئة ما تحركت ها؟ أو والله المشكلة الرجلين ما... ما راحت للمستشفى ما حملتني لا لا لا لا كل عضو يتحرك بما عنده تجد القلب لما يجينا في الأسعاف ونأخذ دورات القلب ما تلقاها 100 تلقاها زادت من 60% طبيعي تلقى النبضات زادت فكل عضو بما عنده زاد القلب ما ينتقل روح المكان المخ ويفكر القلب ما ينتقد روح المكان القدم ويديك المساشفة لا كل عضو هو مسؤول عن نفسه فتجد القلب الآن بدأ ينبض ليه ينبض ليه ينبض بسرعة لأنك حينما تأخذ تأخذ تحليل الدم تجد كريات الدم البيضاء من 6000 إلى 11000 المعدل الطبيعي تجدها صارت 18000 ليه كل... عشان الجهاز المناعي هذا وين راح القلب ضخ هذا بسرعة عشان يوصل للأجهزة المناعية هذه والقريات البيضة منطقة اللي فيها المشكلة الأنفاس ما تجد أنفاس طبيعية تجد الأنفاس زادت عن المعدل الطبيعي سواء كان طفل أو كان كبير زادت عن المعدل الطبيعي تجد ال... ال... اليد تأخذ الدواء والثانية العقب بالماء وتجد يعني تغيرت حياته كلها الأقدام تحمله ثم بدأ العقل يفكر كيف تعال خذ هذا الرجل أو المرأة المصاب بالحمى الآن لعضو واحد تعال قل له أنت كل يوم كنت تطلع على الإنترنت وعلى المواقع الاباحية تعال اليوم يقول لك يقول لك ما لي نفس لأن الحمى مشغول في الالتهاب هل إحنا يا جماعة يوم جت الأزمة راجعنا حساباتنا مع علاقاتنا مع رب العالمين وبدأنا نوقف في القضية هذه وتركنا شهواتنا أنت إذا جاءتك والله إن عينك تعملها من نظر الحرام والله إن أذنك لو تجي واحد تقول خذ اسمع ودرجة حوارة 39.5 في المستشفى ولا في بيت ومطروح له تعالى ولا نطلع عندنا بنات حفلة طرب ولا والله ما يخرج معك لأنه مشغول الآن لراحة جسمه عشان هالعضو فتجد كل شيء شغال هل يا جماعة احنا سوينا كذا هذا اللي طلب من النبي عليه والسلام فأقول لأخي المسلم المدخن أقول حبيب الغالي لا تبكي على غزة لا تبكي لكن الخمسة ريالات والخمسة جنيهات وسميها ما شئت العملة اللي تدفعها يوميا 12 مليون دولار يومياً بس في الصباح يدفعها المسلمين لمن؟ وين تروح؟ دخان و... و... وين تروح؟ لدخان شركة شركات لمن؟ لا. لمن؟ لليهود؟ ثم يأتي من أموالك ومالي ومال الأخت اللي هناك ما تشتري لماركات يهودية يا أختي غير الآن لا تدعمينهم الآن وتلقى الأماكن اليهودية من أماكن القهوة يعني ترك كل أماكن القهوة راح المكان القهوة اليهودي وترك مكان الماركات كلها وراح المكان اليهودي يا أخي لا تدعمهم بطل أنا أريد هذا اللي يسأل عن برنامج عمل يقول الدخان اللي فيك بطله من اليوم والخمس ريال اللي كنت تدفعها لليهود تعال تدفعها في كفالة يتيم وقول يا ربي هنا يؤثر دعائك. أمهد الله إن دقل الله إن الله لا يستجيب من قلب عبد الله داعي دعوه وهو أصلا على على وضعه لا غير تعالي أقتل متبرجة في كل مكان اللي فاتنت الناس كلهم أصلا أنت لباسك لباس يهود يعني موضات اليهود أنت قاعد تطبقينها خل ننسى أنفسنا يا جماعة على الـ الـ الوضعات والأشياء اليهودية تلقى لبسه لبس يهود وبرنامج وبرنامج يهود واليهود كل ما أعطوها قصة صوت وكل ما أعطوها موظف اللباس وتبرج وعري راحت لا يا جماعة وكل ما أعطوه فيلم راح يشتريه. يا جماعة لابد أن نكون لنا هذا المرابي اللي يرابي الآن التاجر اللي يتعامل بالربا نقول لا تبكي على فلسطين تعال أنت أنت تحارب رب العالمين فلسطين تحاربون يهود أنت قول الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله نريد برنامج عمل نريد عالم تشتغل تعال لما تغير أنا لما أدعو فضيلة الدكتور يعني عندما يصبح المسلمون في أزمة وفي محنة مثل هذه المحنة نشاهد كثير من الناس يعودون إلى دين الله يعودون يتوجهون إلى الدعاء يسمعون كلام الدعات والخطباء والوعاظ هل هذه علامة, علامة صحية أم علامة سلبية؟ هذه علامة خير الآن لكن لابد أن تبدأ وعلامة قبول عمل في ناس يحركها العواطف فقط تعال معي أخي الغالي الفاضل وأخواني المفضلة تعالوا نشوف القضية في القرآن الآن كيف رتب القرآن الناس على أربع مراحل ثم ذكر كيف نصرهم رب العالمين فنحن أنا وأنت أخي الغالي وأختي الغالية كل مشاهد في آخر بقاع الدنيا هو في مرحلة من هذه المراحل الآن <تصفيق> الله سبحانه وتعالى لما فصل المراحل هذه حتى تختبر نفسك الله وجل ما أنزل القرآن عشان نقرأ كل حرب بعشر سنات لا الله سبحانه وتعالى قال إما هذا القرآن يهدي يعني يغير من حياتك قال الله عز وجل يا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من إيش قرأ لا سنة لا من اتبع رضوانه سبلا السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور تعال حبيبي الغالي وانظر كيف وصف النبي عليه الص س وصف الله للقرآن كيف الأروع مراحل وأنا أذكر كل أخلي وأخت اسم وأخت اسمعني والله أنا وأنتم في إحدى هذه المراحل نبدأ فيها قال الله عز وجل هي وراء بعض اتباعا ايات اتباعا قال الله ألم ترى إلى الملائم من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم شوف مطلبهم ايش قالوا ابعث لنا ملكا ايش بتسوون طيب لو بعثنا لكم ملكا نقاتل في سبيل الله شوف عواطف كلها ثائرة ها؟ قالوا نقاتل في سبيل الله فالله يذكرهم قال خاف أنا خاف إنها قضية مثل ما تضع أزمة وتروح قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وهذا لا يعني فيه فقط الجهاد بالنفس الجهاد بالمال الجهاد بالنفس الجهاد بالتوبة النصوح ثم تدعو الله وأنت تائب غالي عند رب العالمين الدعاء بمقاطعة الأعداء كل بوسع قال قال هل عسيتم إن كتب عليكم لو فتح لك ما جال الآن أنت أنك تنصر الدين بمالك بنفسك بتوبة بأي شيء هل ستتشارك قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا إيش كان الرد ما زالت العواطف مشحونة قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله لاحظ الآن قالوا نبغى ننصر في سبيل الله شوف الآن كيف تتغير في المراحل تتغير النوايا والمقاصد قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إحنا ناس ما شفنا أخوانا متقتلين لا والله ندعمه نتوب وندفع فلوسي كل كلام قال, الله عزل قال فلما كتب عليهم لهم فتح لهم المجال يشاركون في الدين بأي شيء قلنا يا أخي هذا محل يهودي حقه كلهم تأخذ من واحد مسلم هنا أشياء بسيطة يعني أشياء قال فلما كتب عليهم القتال ايش صار تولوا وين العواطف بس الناس تتكلم إحنا بنب ونصيح لا تعال افعل قال تولوا إلا قليلا منهم شفت التصفيه هذه مرحلة الأولى إحنا كل الأمم اللي مشتعلة نريد أشياء على الأرض نريد كل واحد منها دم نريد كل واحد منه يحق التوحيد سمعنا من شوي قبل قليل ما بقينا إلا غزة ما لنا كرامة إلا غزة لا ما لنا كرامة إلا بالدين وتو انظر في شريطكم واحد كاتب وشافيزه شفت كيف الولاء والبراء صارت قضية قضية حمية لا قضية دين لن ننصر إلا بالدين الله عز وجل لن ننصر بأحد نعم. دعني أقبل المرحلة نعم. نعم تفضل مرحلة أولا مرحلة تنظير ماذا سماهم الله عز وجل هؤلاء قال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بإيش بإيش بالمحترقين بالعاطفيين لا قال والله عليم بالظالمين فقط عنده ألسان يحركوا لكن لما تستحلمها تكون مطلوب منك تترك الدخان اللي انت قاعد تزعم فيه اليهود تترك الربا اللي انت قاعد تحارب فيه المسلمين تترك القنوات الآن القنوات اللي فيها مجون وفيها يعني سفور قناة عربية تدعون اليهودية وشي شيء عجيب يعني تترك يقولك لا الله قال والله عليم بالظالمين الآن القليل هؤلاء لاحظ الآن كانوا <تصفيق> أمة الحين قليل شو المرحلة الثانية فلما وقال لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طاروت ملكه مو انت قلت لي عطني برنامج نعم. عملي افتح لي الطريق يلا جبنا لك ملك ملك يلا ايش قالوا قالوا ان يكن بدأت الان اول كانوا يقرون في سبيل الله الان بدأت الحظوظ النفسية ها قالوا ان يكون له الملك علينا صار ما يبغون ينصروا دين الله الحين هم يبغون من مناصب هم لهم ونحن احق بالملك من ولنه يتسعه من المال ايش علاقة المال يا اخي انت رايح تنصر دين الله ولا تبغى منصب مال شفت فخرج رجع أكثرهم المرحلة الثالثة شوف كيف يثبت لهم الله وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك يعني يا جماعة أنصر الدين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين مرحلة الثالثة جاءوا عند البحر لما فصل طاروت بالجنود قال إن الله شوف شوف الآن مرحلة الثالثة إن الله مبتليكم بنهر فمن شوفت لا غريب فمن شرب منه طيب يا ربي هذا ما هو خمر إحنا قاعدين ننسمته هذا ما يعني يعني عاصب الحياة وما هو سجار آخذها ولا قال إن الله مبتليكم بنهر شوفوا الدرس العظيم في القرآن فمن شرب منه فليس مني طيب أنت يا القائد الآن ما بقي معك إلا قليل ليش تخسرهم هو يعلم أن النصر مني بالعدد النصر إذا أمرت الله عز وجل ينصرك لكن الله لازم يمحصها قبله تمحيص, تمحيص. دا العين أكثر ترى طلع بس كلام فجاء عند النهر قال من شرب منه هم عطشى ماشين قال من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ليش إيش إيش الفائدة في هالدرس إنه إذا ما عندك استعداد تترك شهوة من شهوات نفسك لله عز وجل إذا الدين ما يحتاجك تنصر لحق حط... طب إيش أنا ما رايح جاهد إيش علاقة الموية تركها قال إلا من اغترف غرفة بيدي يعني حتى اللي أخذ قليل يجي معنا إشك الله فشربوا من إلا إيه. إلا قليل كم بقي شفت الدبحين فالله عجل إني وصلنا اليوم عشان عشان بس تكلمنا حتى يكون في واقع عمل شوف آخر آخر المرحلة الآن هؤلاء اللي ما شربوا بس قليل كانوا كثير تولوا إلا قليل وتولوا إلا قليل وشربوا إلا قليل ما عد بقى أحد ما يضر الله لا ينظر لعدوك أصلا عدوك هو ليس شيء عند رب العالمين قال الله هنا فلما جاوزه هو أمن والذين آمنوا معه أول اللي قولها بالجنود قبل لا يتركوا شهواتهم اسمهم جنود الآن الآن سماهم مؤمنين يوم بدأ الترك الشهوات لأجل الله قال فلما كل اللي قبلها سمعهم مؤمنين سمعهم ظالمين وقال إن كنتم مؤمنين وسمعهم جنود هنا سماهم مؤمنين قال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه ظنك إن اللي بقي ذولي بعد نجحوا لا باقي تمحيس قالوا لا طاق لنا اليوم بجال وتوجنوا قالوا إيش هذا العدة والعتاد والنووي والأشياء هذه إحنا ما نقدر عليه كم بقي قال الذين يظنون ملأ الإيمان قلوبهم نا هذا يبغى ينصر الله حق بضحي أي شيء يترك بينسى ينسحوه نفسه أهم شيء ينصر هذا الدين قال الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ما قالوا بعدتها وعدادها بإذن الله والله مع الصابرين هذه اللي نبغىها يا جماعة نحن ما نبغى معناه أولو من نعم نحن نبغى معنا لا. رب العالمين نعم بقي آية ناذن تلي وكملها تفضل. قال كم من فئة قليلة صار مصدر ضعف من مصدر القوة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الآن هنا دعوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إيش أول حرف بعدها ف فأ يعني فاء الفورية نعم. الله يريد هذولين يريد هؤلاء فهزموهم بإذن الله. طيب يا ربي وين عدوا الأتاد هؤلاء يسمون عماليق وين عدتهم وين ضعف هؤلاء؟ قال فهزموهم بإذن الله وقتل داوده. داود كان كان جندي عليه السلام ما كان اسمه عليه السلام. بعد ما الناس وهو ويقدم الناس تسقط عن شهواته ويقدم ثم من أمة كاملة ذكر شخص واحد ما قدر الله جل جلاله. قال وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك. كان جندي عادي لكن يوم ملأ الإيمان قلبه وثبت يوم تزلزل الناس قال أعتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء أيش تتوقع ثبات داود عليه السلام ولا الجبل لا والله ثبات داود بنص كتاب الله عز يقول الله للجبال كلها جبال الدنيا يؤلمها الله ويؤدبها أن هناك من هو أثبت منك, أثبت منك يقول للجبال يا جبال أومي معه طيب ايش أقوم الجبال الحديد يقول الله وألن له الحديد هو أشد من الجبال. ف... فضيل الشيخ يعني سؤال في السياق يعني عبير تحدثت يعني كأنها وصلت إلى مرحلة اليأس والجزع ما الذي أوصلنا إلى هذا الوضع نحن نشاهد يعني التنظير والدعاء والكلام كثير من الناس والتوجه إلى الله لكن مع ذلك اليهود إلى أين وصلوا هناك قتل وذبح مستمر في أهل الغزة مع ذلك. يعني الحلول التي ربما تعني هي الحلول التي تطرحونها غير مجدية والله الحلول اللي اطرحها هذه ليست من عندنا أنا لم أقول لك نعم. هذا كتاب أنا مؤلفة وقاتل داود وجالوت هذا أنا مؤلفة وما منه أنا مؤلفة هذا كلام رب العالمين وإذا ما اقتنق عند رب العالمين أنت في مشكلة أصلا أعظم من الحروب وأعظم من إذا من خسر الدين فليس عنده شيء قضية يا جماعة قضية إيمان لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم ويرى جابر بن عبد الله الصحابي الجليل ممسك بأبيه يعني يبكي بكى يرى أباه مقطع وصحابي عبد الله بن حرام رضي الله عنه جميع قال النبي عليه السلام لا ت... ما يبكيك يا جابر لا تبكي قال كيف ما يبكي يعني هذا أب... أبي قال أتدري ماذا فعل الله ما, ما فعل الله بأبيك هذا مثال الإيمان بالغيب نحن عندنا نقول مؤمنين بالغيب وما ندري إيش الغيب لابد يا ال... هذا التمحيص تبدلك أن تؤمن الله قضية من تعتقد قضية واحد يقتل في فلسطين وتحيا أمه بإذن الله عز وجل قضية ما قضية فقال له أتدري ما فعل الله بأبيك قال ما فعل يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا كفاحا بلا ترجمان إلا أباك فقال له يا عبد الله إني رضيت عنك فما فتمنى علي إيش طلب عبد الله بن حرام رضي الله عنه هل قال هو عنده تسع بنات وعنده ولد هل قال يا رب بس تغني عيالي وتعطيهم وجد أمر أنساها بناته وأنساها أولاده قال يا ربي أتمنى عليك أتمنى أن تعيدني فيها فأخت المرة ثانية جرب الجرح في سبيل الله سبحانه وتعالى فيا جماعة أنا ما أسى على هؤلاء الذين يقتلون بإذن الله شهداء وإن كان في القلب ما فيه لكن والله أن يأتي الفرح بماهم فيه بإذن الله لأن يا أخي يا أخي النبي عليه السلام تمنى الشهادة يعني أنت لم تموت وأنا نموت كل ما اللي يتصله كلهم سيموتون لكن كيف سنموت أنا أسى على اللي مات على مخدرات هذا اللي قتلوه اليهود قتل بطيء أنا أأسى على اللي مات وهو جالس يرقص مرقص خمران سكران أنا أأسى على أخوي المبتعث اللي هناك في بريطانيا ولا في أمريكا وحاط سلسال بالصليب وانتكس هذا اللي تأسى عليه وإلا والله هؤلاء من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد إيش يعني شهيد الله عز جل ساقنا هالقضية يا جماعة قال لما قتلوا صاحب قرية آل ياسين قتلوه تعرف كيف قتلوه قال هذا التفسير أخرج أنعامه من دبره وأخرج حنجرته من مكانها ثم دهسوه بخيولهم الرجل المطروح زي اللي نشوفهم في اليوم دماء تطرح والله يقول أن هذا المطروح يقول يا ليت قومي يعلمون إن يعلمون أنت مقطع والله إحنا ما نحتاج نراجع أقول لك إن أذنت لي شيخي وأو قال أقول لقتل غالية وكم من يسمعني الآن تخيل الكلمة قالها الشيخ الطائي رحمة الله تخيل أن هناك ولدين توأم في رحم الرحم هذا مظلم صح الله يقول في ظلمات ثلاث خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث ويا ليت ال الرحم يعني ما فيه ماء ولا يعني ناشف نظيف لا فيه السوائل لا السائل المشيمي وفيه السائل طيب هذا الظلام اللي عايشين فيه احد يحسدهم عليه لا صحيح نعم ولا ياتيهم حتى غذاء يتذوقونه هو الغذاء يأتي من الحبل السري للنمو فقط ليس تخيل لو أن واحد قال لهم إن خارج هذا الرحم المظلم هناك أقوام عندهم مكاتب وعندهم أنوار وعندهم مكيفات وعندهم فروش والسر ويأكلون فواكه وخضروات وطيارات نفاثة عقولهم في تلك المرحلة لا تعي هالكلام لأن بع يعني أبعد من أن يتفكر فيه تخيل أحدهم خرج قبل الآخر بساعة نعم تجد نعم. اللي في الداخل ايش يقول يبكي لأنه يرى أن أخاه هذك فقد الأمن وفقد الأكل وما علم أن هذك اللي خرج لاقى النور لاقى بالضبط هذه القضية ولا تحسب أن الذين يقتلوا في سبيل الله أمواتا نعم. بل أحيا نحن عند أهلنا وهم عند ربهم يرزقون فرق بين يرزق عند أهلنا فرق بين يرزقون كل واحد في هذه كلمة الأخيرة أنا أقول ختاما نعم تفضل ختام. ختاما يعني لا نريد أحد أن ينطرح عند قبر ويقول يا, يا, يا فلان أنصر المسلمين وذا نريد أحد أن يتعلق تميمة ويعتقد بالحبل هذا أن ينجي ويرتلك رب العالمين ثم يقول يا رب نريد أقوام تغير عقيدتها وتصحى عقيدتها عز وجل وهذا اللي يدخل يبطل دخان وكل واحد يستطيع يفعل, يفعل لأمة أسأل الله سبحانه وتعالى ويقول لأخت الغالية عندك أولاد ربيهم على الدين وعلميهم هؤلاء لحفتهم و لا أنسى أن أشكرك أخي الغالب على الله فيك هذا اللقاء في وأسأل كل من قام على هذا اللقاء وهذه قناة أسأل الله أن ينفع بيك بارك الله فيك وشكرك على, ومسلمين على ومسلمين هذه ومسلمين. التوجيهات وأرجو أن يكون لها صدى وأن تسمع عند كثير من المسلمين أشكرك على هذه المشاركة مرة أخرى مشاهدين الكرام نعود إليكم بعد فاصل قصير